إلا تَفرُِيُعَذِبكُمْ عذاابًا أَلمَهُ يَسْتَبد القَوْمًا غَيرَكُم وَلَا تَذُرُّوه شَيْئاء واللَّهُ على كُلّ شيءَئ قَدير إِلَّا تَصُوه فَقَدنَ صَرَهُ الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني أثنين إذ هما في الغار إذ يقول لِصَاحِبِهِ لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وَجلَ كلَمَةَ الذيينَ كَفرٌَ السّفْل وَكَِمةُ الله هي العُلْيا واللههُ عزيز حكي إْف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 لقد بتغَو الْ فتنَةَ مِ قبلَ وَقََّبُ لَأُمُور حَ ج الحَقّ وَظَهَرَ أَمررُ الله وَظَهَرَ أَممرر اللهَِّ وَهُم كَِهُ وَمِنْهُم يَقولُول إذَلّ وَلاَا تَفْتِّي أَل فِي الفِتنَةِ سَقَطُ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَ محيطَة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 وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالًا وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ فَلَا تُعْجِبِكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ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 إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا